إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنعُمِهِ إِذ تَبَاهَهُ وَهَدَاهُ إِلَى الصِّرَاطِ تقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أم إلينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الثبت على الذين تلافو فيه، وإن ربك لا يحوم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وداع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك بِكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المس جِئْنَا الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَقُمْ صَلَّى الَّذِي بَارَكَ نَحْوَلُهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا